بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق النكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق من فسنيسره فسنسره ليسرا وأما راغلا واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله وهم اذا تردا ان علينا للهدى وان ما لنا للاخره والاوله فانذرتكم نارا تلو لا يصنى ها الذي كلب وتولا وس يجنبها الذي يؤتى ما له يتزكى وما لأحد منده من نعمة تجزى إلا بتغاض وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى